أعوذ بالله من الشيطان الغلي بسم الله الرحمن الرحيم zo Hello uh... يا أيها الناس قد جاء What she found يا أيها النات قبلتكم موعة من ربكم وشفاء لما في الصدور thought for... Thinking Yeah. Well, I want Yeah! yeah. Watch it uh Yeah! مَا من مِن رُؤى Hollywood, oh, no, be so cool. No, <laughs> no, We gaan het no mm -hmm. وما تكون في شهر What? Bye-bye. Oh, no. I uh heard -huh. bye, -bye. I uh know. -huh. Ah right. no All right.